قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل لله وَإِنَّا أَوِيَاهُم لَعَلَاهُدًا أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِيدٍ قُل لَّا تُسَأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسَأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ